من مرضاها مع الذين اجتقوا ومرضونهم محبينين الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستعفر ونؤمن بك ونكوكل عليك ونثني عليك الخير كله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 اللهم بك آمنا ولك أسلمنا وعليك توكلنا وإليك أبنا وفيك خاصرنا ولك أحذكرنا وبك استعمنا تغفرنا ربنا ما قدمنا وما انك على كل شيء قدير. وبالاجابة جدير. انت مولانا نعم المولى ونعم النصير. يمن اليه جميع الخلق يبتهلوا. وكل حين على رحمه يتفلوا. يا من على الفراء ما تحت الثراء وحجاب أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وسبيله وأبينه على وحيه وخيره Wow. Wielu z nich We'll Yeah. Oh. I Yeah. <laughs> Nieśleń, nieśleń, nieśleń, الذين شكروه والذين عبدوه والذين استقاموا على هديه يجزيهم الله تعالى في الدنيا